و َ إ ِ ذ ْ قال ََ ربك ََُ ل ل م ل ا ئ ِ ك َ ة إ ِ ن ِّ ي جاعل َِ في ِ الارض ِ خليفه ََ قالوا أ ت ج ع ل في واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه あ。三角 AHHHHH、oh. 「なぜならば」<音楽> 「そして私は私の ل とです」 なぜならば。<音楽> 我爱你 c i a m a n وعلم ادم ا لسنا 我はよ وعلم ادم الاسماء كلها <تصفيق> ا ل ب ل ا ئ ك ه What is it? Amen. قالوا سبحانه قالوا سبحانك、oh. 「今のと